الله أكبر ا ل ل ه أشهد أكبر أ ن ل ا إ ل ه إ للعلوم ا ا ل ه أشهد ا ل ا س ل ا ة ح ي على, على الفلاح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 و تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار, ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل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 ويكتمون ما اتاهم الله ورسوله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا أ ل ي م اليما وَأَعْتَدْنَا ل ك ا ف ر ن عَذَابًا ه ي ن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 「お前たち ن ことは何でもいいことだ」 فقوا مما رزقهم الله وكان الله, بهم عليما الله, الله, الله س م ك ا ل ل ه لمن ح م ه د ع ه غ ب ن ا ولك ا ل ح م د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 بن مريم أأنت قلت للناس واذ عيسى أأنت للناس خ و وإذ ن قال الله يا عيسى بن مريم أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك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 「私の思いさは何でもいいです」